سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد سبحانك بسط بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك سبحانك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 سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك سبحانك باهر الآيات فاطر السماوات بارئ السماوات فاطر السماوات بارئ النسمات لك الحمد حمدا يدوم بدوامك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 اكفنا ما أهمنا من امر الدنيا والاخره يا ذا المنن السابغه والرحمه الواسعه والقدره الجامعه اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده ونسالك كلمه الحق في الغضب والرضا ونسالك القصد في الفقر والغنى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 اللهم كما بلغتنا بداية رمضان فبلغنا اخره وبلغنا ليلة القدر وأعد علينا رمضان اعواما عديدة وأزمنة مديدة وجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم جعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وآمن وآم وآمنت له الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده اللهم تركنا كل غني وقصدناك تركنا كل راحم ورحيم وقصدناك يا ارحم الراحمين اللهم اتيناك بازواجنا وذرياتنا وجمعنا نرجو نوالك نرجو نوالك نرجو نوالك نطلب مغفرتك نطمع ما في عندك اللهم لا ترد عبادك لا ترد عبادك لا ترد فقراءك لا ترد اذلاءك نحن الاذلاء ابناء الاذلاء كنا ضعافا فقويتنا وفقراء فاغنيتنا وعاله فحملتنا كنا جوعا فأطعمتنا ومرضى فشفيتنا ومقطوعين فوصلتنا كنا جاهلين فعلمتنا واذلاء فأعززتنا اللهم كنا لا شيء فجعلتنا خلقا سويا المنة لك والحمد لك والفضل لك نعترف بآلائك نقر بنعمائك نعترف أن ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لا إله إلا أنت سترت القبيح وأظهرت المليح يا حي يا قيوم أمن علينا بسترك أمن علينا بسترك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 اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم في هذه الليله في هذه الليلة الشريفه المباركه نسالك ان تجعلنا من عتقائك من النار اللهم امن علينا بعتق رقابنا من النار اللهم توجهنا إليك توجهنا اليك طرقنا بابك يا ملك الملوك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا تطردنا عن جنابك فإنك إن طردتنا فمن الذي يؤينا اللهم لا حول لنا ولا قوه إلا بك لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم لا تطردنا عن جنابك اللهم لا تطردنا عن جنابك اللهم اجعلنا ممن يحسنون الظن بك اللهم إنا نحسن الظن فيك يا رب فلا تطردنا عن جنابك وامن علينا بمغفرتك ورحماتك اللهم اشملنا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا ومن شملتهم شفقتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انتقم لنا من اليهود الغاصبين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا جبار يا قوي يا عزيز يا قاهر يا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا نسألك يا الله أن تعيد المسجد الأقصى إلى حمل المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم كل من أرادنا وأراد هذه البلاد بسوء أو فتنة أو شر اللهم فاجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وبيض وجوههم ويسر أمورهم واشرح صدورهم واشفي منهم من كان مريضا وارحم اللهم من كان منهم ميتا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على النبي الأمي وعلى الآل والأصحاب أجمعين